والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أم هل أتاك حديث طيب إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قَالَ قال سلام قوكرون فراغ إلى أهله فجاء بالعجل فقربه أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه أينها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة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 واستطاعوا من قيام وما كانوا هم تصرين وقوم روح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الارض فَرَشْنَاهَا فِرَاعًا مَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنّ لَّكُمْ مِّنْهُ لَذِيرًا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا كذلك ما أتى الذين من إِلَّا من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوطعون فتول عنهم فما إِنَّ الذِّكْرَاءَ فَعْلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلَّا لِيَعْبُدُونَ لَا أُرِيدُ مِنْهُمْ الرِّزْقَ من وَلَا أُرِيدُ أَنْ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 الذي <تصفيق> يوعدون